لأن القرآن, القرآن. ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ا ع ل و م ا ل ا س ل ا م ل ه وانيبوا إ ل ى ربكم واسلموا له من قبل أ ن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم من قبل أ ن ياتيكم العذاب بغته شركه و ل ن ف س ه د ى شركه دعويه غير ربحيه ذات ل مضمون ن ا ا ل س خ تقول لو أ اجتماعي ل ل ه هداني ك ن ل م ت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 مثل د ه ر ل ي س في جهنم مثوا للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على وكيل له م ق ا ا ل ي د ل س م ا و ا ت و النابلسي أ ر ض و ا ل ذ ي ك ف ر و آ ي للعلوم ه أ الاسلاميه موسوعه النابلسي ي للعلوم ه ف ب ك ن ا ل ش ا ك ر قدر ي ن وما ا ل ل ه قدره حق و ا ل أ ر ض ج م ي ع ا ق ب ض ه يوم القيامة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 واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين, وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم, بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وسيق ه و أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إ ل ى جهنم زمرا حتى إ ذ ا جاءوها فتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خزنتها, وقال لهم خزنتها يتنون ي ع ل ك موسوعه آيات ربكم ي ن ذ ك م م ذ ا ق ا ل و ا ب ل س ي للعلوم ك ن ح الاسلاميه ع ذ ب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 واورثنا ا ل أ ر ض نتبوا من ا ل ج ن ة حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى ا ل م ل ا ئ ك ة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين